بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أ م ر ا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ و ا ج ف ة أ ب ص ا ر ه ا خ ا ش ع ة يقولون ائنا لمردودون في الحافره أ اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إ ذ ا ك ر و ة خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان فتزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه ا ل آ ي ه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال ا ل آ خ ر ه والاولى إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى أ أ ن ت م أ ش د خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و أ غ ط ش ليلها و أ خ ر ج ضحاها و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ماءها ومرعاها والجبال أ ر س ا ه ا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت ا ل ط ا م ة الكبرى يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعى ولها النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا نمرساها فيما أ ن ت من ذكراها إ ل ى ربك منتهاها إ ن م ا أ ن ت منذر من يخشاها なぜならば私たちはこのように思ろうならば私たちはこのように思うべ